بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة